on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 قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟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 فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إن لنا نحن الغالبون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 وَأَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِيَابِهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ رَاسَنَا مَنْ فَنَظَلُ لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم آباءكم الأقدمون فإنهم أدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي هو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 وأزلفة الجنة للمتقين وبرزة الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كونتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبو فيهاهم والغاوون وجنود إبليس يجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تَالَ إن كنا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَ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 إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أو عظم لم تكم من الواعظين.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 ما أسألكم عليه من أجر إن أجره إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لإن لم تنتهي يا لوط ولا تكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين ربنا جنى وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر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 وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤَذِّرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن أي يُعْلِمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ على عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأُوهُ عَلَيْهِمْ كانوا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سلك كناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغته وهم لا يشعرون فيقولون هل نحن مذظرون اف بعذابنا يستعجلون افرات امه اعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهل من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إن لهم عن السمع لمعزولون فلا تنع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك للمؤمنين وقل إن انني انا النذير المبين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 اعلموا أي منقلب ينقلبون